وَبِأْس الْمش فَلَم تَقُطُلُهُم وَ اللهَّه قَتَلَهُ وَما رَميتَ إذْ رَمَيْيتَ وَلا اللهَّهَ رَمَا وَلُبْل الْ المُؤْمِنينَ مِنْهُ بَل أَن حَسَنَا إِ اللهَّه سَمعٌ عَليِيم ذَلِكُم وَأََّ اللهَّه مُهنكَيد الْكافِرين Ing tastaftu faqoda ja a ku mulfach Waing tan ta pa waxoy rulla kum Waing tadu nada Walang touniyaang kum piatu kum sha a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 وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وما كَانُوا أُولِيَاءَهُ إِن أُولِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً أَوْ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ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 فَإِن تَهَووقَ إِ اللهَّه بِمَا يَععمللونَ بَشيد وَإِن تَوََّْ فَلَمُ أَ اللهَّه مَوْولكُمْ نِعملَ الْ المَوْلاَا وَنعْمَن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 وما أنزلنا على عبدنا يوم الحرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم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 وَلووْ أراكَهُم كَفيرََّ فَشِلْلتُم وَلا تنازعتُم فِي الأمِْ وَ اللهَّه سََّم إنهُ عَمُ بذاتِ السّدور وَإِذ يُريدكُمهُم إذ التقيتُم فِي أَعُنِكُم قَليلَ وَُقلِّلكُمْ في أَعيُونِهِم لَقضِيَ الله أَمرًا كانَ مَفْوناء وَإِلَ اللهَّ تُرجع أمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تناثعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذَلِكَ بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم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 إما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من صلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا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 والَّذِينَ آمَنُوا مِ بَعْدُ وَهَا جَ وَجَهَد مكمُ فَأولائِكَ مِنكُ وَأُل الْ الأأَرْحَامِ بعْضُهُم أَولا ببععْضٍ في كتابابِل إِ اللهَّه الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَليم